لِسَمَا اشْتَرَوا بِهِ انْفَتَهُمْ انْيَكْفُروا بِمَا انْزَلَ الله بَغْيًا انْيُنَزِلُ الله مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ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 من قبل إنكم تؤمنون ولقد جاءكم سب البيلات ثم تقدتم العدل ثم تقدتم العدل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا مِثْاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّرَخُ دُومًا أَتِينَاكُمْ دُومًا أَتِينَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِدْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِأَمْرِ مَا يَأْمُرُكُمْ به tum um um